بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن احترى الهداء وما بعد وقفنا في الدرس السابق عند إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم ومعراليا وقبل الهجرة وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة مات عمه مات الزوجه ذهب الى الطائف فرفضوا دعوته فان ال ازداد اذى قريش له الأمر شديد فأراد الله سبحانه أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما هو فيه فقدر الله تعالى له رحلة الاسراء والمعراج الاسراء هو السفر في الليل وقد أصر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم من, من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى سافر النبي من مكة إلى فلسطين من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى في الليل ورجع في نفس الليل ورأى في هذه الرحلة العجيبة أمورا عجيبة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وتدل على تأييده ونصره له ليس فقط هذا بل وزاد الأمر قوة وإعجازا أن الله سبحانه رفعه من بيت المقدس من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى فرأى من آيات الله الشيء الكثير ثم أنزل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ثم عاد إلى فراشه في مكة كما كان وهذا فيه طمأنة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم لا تخف يا محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا امتحان واختبار وانفلاه لك أما إذا كان الله تعالى يريد أن يجعل الناس جميعا مسلمين فهذا ليس بعزيز عليه ليس شيئا صعبا لو أراد الله تعالى نشر هذا الدين بالقوة ليس الأمر صعبا فتعال يا محمد وانظر إلى قدرة الله تعالى في كونه انظر إلى قوة الله تعالى في الخلق فإن الله سبحانه قادر على كل شيء ولكنها حكمة الله وسنته قدرها سبحانه ليسلم ليسلم من أسلم عن بينه يسلمه باختياره وليأثر من كفر باختياره لكي يكون الحساب يوم القيامه قبل الهجره أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج اما الإسراء فهو السفر في الليل كما قلنا فهو توجهه ليلا إلى بيت المقدس بإلياء إلياء هي فلسطين اليوم توجه النبي من من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورجوعه بعد ذلك من ليلته ورجع في نفس الليلة هذا الإصرار أما المعراج عرج يعرج بمعنى صعد يصعد المعراج هو الصعود إلى العالم العلوي وقد قال جمهور أهل السنة معظم أهل السنة قالوا إن ذلك كان بجسمه الشريف يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليس بروحه ليس برؤيته في المنام ليس بقلبه بل ذهب صلى الله عليه وسلم بجسمه ولماذا قال جمهور أهل السنة؟ لأن بعض أهل السنة, بعض أهل السنة كان يقول إن هذا حدث في نوم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث حقيقة بالجسد وقد كانت عائشة رضي الله عنها ممن قال ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تمنع رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وتقول من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفليه على الله أعظم الفرية يعني أعظم الكذب قد كذب على الله كذبا شديدا الحديث صحيح في البخاري ولكن كلام, ولكن كلام عائشة رضي الله عنها عن رؤية الله لم تتكلم عائشة في مسألة الإسراء والمعراج هي تكلمت عن أن الله صعد السماوات العلو ورأى الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ورأى الله فقالت كيف يراه وهو خلق من خلق الله وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال نور أن أراه هذا نور شديد كيف نور الله تعالى شديد كيف أراه كيف أستطيع أن احيط به والجمهور أهل السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات العلى ورأى ربه وكلمه الله سبحانه بغير حجاب. والإسراء نعم جمهور أهل السنة على هذا الإسراء مذكور في الكرآن الكريم الإسراء موجود بلا خلاف لا يختلف فيه أهل السنة عموما وقد ذكر الله تعالى في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي ضارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الله وهذه كلمة تقال للتعجب وهذا دليل على أن الأمر الذي يذكر هذا الأمر الذي يذكر الآن هو أمر عجيب بحيث انه بدأ ب الذي أسرى بعبده أسرى بعبده يعني أخذ عبده في سفر الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله جعل الله سبحانه البركة حول هذا المسجد لنريه من آياتنا لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله العظيمة إنه هو السميع البصير الله سبحانه هو السميع وهو البصير بأحوال عباده ملاحظ أن الصورة بدأت بالتسبيح والتنزيح وذكرت الصورة بعد ذلك ماذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا فإن الله سبحانه هو الذي اسرى به فإذا انتقل الكلام من قدرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قدرة الله لو أن محمد قال أسريت سريت سافرت لكان الكلام مقبولا كيف تسافر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة قريش كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نذهب إلى البيت المقدس نذهب في شهر من مكة إلى فلسطين في شهر ونعود في شهر فوق الجمال فكيف تقول إنك ذهبت ورجعت في ليلة واحدة هذا أمر عجيب هكذا قالت قريش ولكن لو نظرت في آيات القرآن آيات القرآن ما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ما قالت سرى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى فلسطين بل قالت سبحان الذي أسرى بعبده هذه ليست قدرة النبي هذا شيء فوق القدرة فالله سبحانه هو الذي أخذه نحن درسنا في الصدف جلس وأجلس خرج وأخرج خرج بنفسه أخرج شخص ساعده جلس بنفسه أجلس شخص ساعد شخصا فهذا أفعل هنا أسرى ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو من فعل ولكن الله هو الذي فعل به فالأمر الآن مختلف فإن هذا شيء وهذه الرحلة كانت بجسم النبي صلى الله عليه وسلم في يقظته ولم تكن في نومه فإن بدليل بدليل أن الله سبحانه قال أسرى بعبده وما قال بروحه وما قال في نومه وما قال فإن بقلبه بل قال بعبده والعبد يطلق على من على كامل الشخص في الناس نعم. الناس وبدليل أيضا بدليل ثاني أن قريشا كذبت قريش لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا فعلت القريش كذبت وقالت كيف تذهب في ليلة واحدة إلى فلسطين وتعود نحن نذهب إليها في شهر ونعود منها في شهر فكيف تزعم أن هذا يحدث في ليلة واحدة. طيب، وأين وجه الدليل؟ وجه الدليل أن كريشا لما كذبت دل ذلك على أن الناس فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب بنفسه. إذ لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في نومي أنني في فلسطين، هم يقولون ونحن نرى في نومنا أننا في ماجس في القمر. هذا في النوم كل انسان يرى ما يريد. ليس صعبة ولكن لما قال النبي ذهبت إلى قسر يبيه إلى بيت المقدس فهموا قسر يبيه به بجسمه بنفسه ولذلك ظهر عجبهم إذ لو كانوا فهموا من كلامه أنه رأى ذلك في نومه لم يتعجبوا لأنه يرون في نومهم كثيرا من الأشياء فهنا فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة كان بجسمه وروحه كان في يقظه لا في نوم أسر الله تعالى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذا كان وجه العجب عند أهل مكة فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم عجبا قال ليس الأمر فقط هكذا بل صعدت من الأرض إلى السماء ايضا فكان منهم من يضع يده على فمه ومن يمسك راسه <تصفيق> هم كذبوا في رحلة الأرض من المسجد إلى المسجد فما بالك وهو يقول صعدت إلى السماء أيضا فأصبح الأمر أكثر عجبا حتى ذهب بعضهم إلى أبي بكر رضي الله عنه ولم يكن ينادى بالصديق حتى ذلك الوقت قالوا ارايت ما يقول صاحبك قال ماذا قالوا يزعم أنه ذهب من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجعت ليلى، فقال أبو بكر رضي الله عنه إني لا أصدقه فيما أبعد من ذلك أنا أصدقه في خبر يأتيه من السماء ألا أصدق في مثل هذا إن كان قال فقد صدق ما قال لهم صدق النبي قال لهم إن قال هذا إذا كان النبي قال هذا الكلام فأنا أصدق فهمنا لكي لا يكون الكلام مكذوبا على النبي منه هم كذبوا وقالوا له يقول صاحبه فقال لهم أبو بكر مضاققا إن كان قال فقد صدق فالشهر بعد ذلك بالصديق رضي الله عنه لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وعرفنا أن الله سبحانه أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة تخفيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له وإعلاما أن الله سبحانه ناصره والإسراء كما قلنا هو السفر ليلا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل ثم رجع مرة ثانية إلى المسجد الحرام وقد ورد الإسراء في القرآن الكريم صراحة قال الله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا واضح أما المعراج وهو الصعود من الأرض إلى السماء فقد ورد في السنة الصحيحة جاء في صحيح السنة وأصحوا حديثه ما رواه الشيخان هذا في البخاري ومسلم ونقله القاضي عيام في الشفاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق، أتيت أحضر لي البراق، والبراق دابه حيوانه قال فوق الحمار أكبر من الحمار قليلا ودون البغل وأقل من البغل قليلا يضع حافره منتهى طرفه الحافر هو آخر القدم هذا آخر قدم الحصان تحت المكان الذي يكون على الأرض هذا الأسود اسمه حافر فهمنا؟ فهذا البراق يضع حافره في موضع ماذا؟ في منتهى بصره يعني أين ينظر؟ لا يضع حافره بعد متر بعد مترين منتهى البصر، فحافره يضعه بعد الله أعلم في منتهى بصره، فهمت كيف هذا؟ نقول الذي يجعلك تعجب من هذا؟ طيب يجعلك تعجب من حياتنا اليوم أصبحت الطائجة اليوم تطير من, من مكة إلى فلسطين في ساعة أو أقل من ساعة تذهب وفي ساعة تعود فإذا كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المشركون يتعجبون وجه العجب عندهم أنهم يذهبون إليه في شهر ويعودون في شهر فكيف يذهب النبي ويعود في ليلة واحدة فهمنا؟ لو وجد الطائرات اليوم طائرات اليوم عندهم ما كانوا يتعجبون من هذه الرحلة لأنه يعرفون أن هذا موجود يكون فهذه قدرة الله تعالى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدابة فوق الحمار ودون البغل يضع البلاك حافره عند منتهى طرفه عند نهاية بصره الطرف هو البصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلكبت حتى أتيت بيت المقدس فربطه بالحلقة التي تربط بها الأنبياء ذهبت عند بيت المقدس فربطت هذا الغراق كما يربطون الحصان كما يربطون ربطه في حلقة حلقة دائرة من الحديد في مكان التي يربط بها التي يربط بها أو تربط بها الأنبياء هذه الحلقة كانت معروفة وكان الأنبياء يجلطون دوابهم هنا قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن جاءه بكوب مثلا فيه خمر وبكوب فيه لبن قال فاخترت اللبن فقال, النبي فقال جبريل له اخترت الفطرة يعني هذا هو هذه هي الفطرة الصحيحة تمام؟ ثم عرج بنا إلى السماء أو عرج بنا يعني جبريل إلى السماء <تصفيق> هذا امتحان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال خمر وماء ولبن فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن قال لو شربت الماء أمتك ولو شربت الخمر لغوت أمته وقد اخترت الفطرة الثابت في الحديث في البخاري ومسلم أنه إناء من خمر وإناء من لبن فاختار النبي اللبن فقال اخترت الفطرة هذا هو الاختيار الصحيح ثم عرج بنا إلى السماء المعراج هو الصعود صعد إلى السماء فاستفتح جبريل استفتح الألف والسين والتاء تدل على الطلب استفتح جبريل يعني طلب أن يفتح باب السماء فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه يعني هل ألسل إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بآدم آدم أبو البشر في السماء الأولى فرحب بي رحب أهلا وسهلا الطرحي والتحية رحب بي ودعا بخيل. بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية ثم فعدنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة أبناء الخالة إسماعيل ويحيى عفوا عيسى ويحيى عليهما السلام يحيى وعيسى بن مريم فرحبا ودعوا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول نفس الكلام استفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل ومن معك؟ قال محمد فإن نفس الكلام فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن إذا بيوسف جميل جدا نصف الجمال في الدنيا في يوسف قد أعطي شطر الحسن يعني نصف الجمال الشطر هو النصف فهمنا؟ فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فذكر مثل ذلك فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير قال الله سبحانه في سورة مريم عن إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عاليا رفعه الله سبحانه مكانا عاليا فهذا إدريس عليه السلام ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله فإذا أنا بهارون فرحب بي هارون عليه السلام أخوه موسى فرحب بي ودعا لي بخير ثم عُرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير ثم عُرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثل ذلك فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره في السماء السابعة إذا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور والبيت المعمور هو بيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه البيت المعمور هو بيت في السماء أمام الكعبة في الأرض البيت في السماء مثل الكعبة في الأرض وهو أمامه هو فوقه في السماء أن يدخله الملائكة كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون عليه بعد ذلك إلى يوم القيامة فكم عدد الملائكة سبعون ألف يدخلون يوميا فهمنا إلى يوم القيامة فإذا ما عدد الملائكة فهمنا عدد كبير جدا لا يعلمه إلا الله قال فرأيت في السماء السابعة نعم فوق الكعبة هكذا جاء في الأثار قال فرأيته ابراهيم عليه السلام مصندا ظهره إلى البيت المعمول. ابراهيم عليه السلام كان جالسا ويضع ظهره على البيت المعمول. كما يجلس عند الكعبة ويضع ظهره عليها. قال مصندا ظهره إلى البيت المعمول. طيب والبيت المعمول ذكره في سورة الطول وكتاب المصطول في رق منشور والبيت المعمول هذا هو. وهو وإذا هو يعني هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه سبعون ألفا يدخلون كل يوم الذين يدخلون لا يعودون مرة ثانية أي بعد الخروج معنى يدخلون في يوم ويخرجون ثم يدخل غيرهم في اليوم التالي ويخرجون من خرج لا يعود إليه أبدا إلى قيام الساعة والمعنى أن العدد عدد الملائكة كثير جدا لا يعلمه إلا الله ثم ذهب بي إلى في منتهى سدره يعني شجرة من السدر والسدر نوع, نوع شجر معروف قال فإذا أوراقها كأذان الفيلة هذه هذه شجرة سدر ولكنها عجيبة أوراقها ليست أوراق الدنيا أوراق السدر في الدنيا صغيرة في الحجم قال إذا باوراقها كاذان الفيل مثل أذن الفيل ورق كبير ليس اوراقا صليلة وإذا ثمروا كالقلال القلال كل هذه التي يوضع فيها الماء وطرى مثلا عند الشافعية يقولون إذا بلغ هذا في الحديث إذا بلغ الماء وكلتين لم يحمل الخبث قالوا الكلة هي 200 لتر تقريبا فهمنا هذه شيء كبير قالت إذا في يشبه الكلال فلما غشيها من أمل ربي ما غشيها تغيرت لما اطلع الله سبحانه على هذه الشجرة غشيها بمعنى أصابها لما ظهر الله سبحانه أمام هذه الشجرة تغيرت في الآية إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصل وما طغى تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها لا أحد من الخلق يستطيع أن يصفها من جمالها فأوحى الله إلي ما أوحى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوحى الله تعالى إلي بالوحي أوحى ما أوحى وفرض ففرض علي وعلى أمة خمسين صلاة في كل يوم وليلة فرض الله على الأمة كم خمسين صلاة يصلونها في كل يوم وليلة قال فنزلت النبي صلى الله عليه وسلم نزل من السماء السابعة إلى موسى عليه السلام موسى في السماء السادسة فهمنا فقال ما فرض ربك على أمتك يعني ماذا فرض الله على أمتك قلت خمسين صلاة فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك عد إلى الله وسأله أن يخفف عنكم فإن الأمة لا تستطيع ذلك إن أمتك لا يطيقون يعني لا يستطيعون ذلك طيب كيف تعرف يا موسى كيف عرفت أن الأمة لا تستطيع قالت إني قد بلوت بني إسرائيل قبلك أنا اختبرت بني إسرائيل من قبل وامتحنتهم ونظرت في أحوالهم قد بلوت بني إسرائيل قبلك وخبرتهم يعني نظرت إلى أخبارهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى ربي وقلت له يا ربي خفف عن أمتي فحط عني خمسا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وطلب التخفيف فنقص الله له من الخمسين خمسا فصارت خمسا وأربعين صلاة في كل يوم وليلة في اليوم والليلة تصلى فرجعت إلى موسى عليه السلام فقلت حط الله عني خمسا حط يعني نقص نقص الله عني خمسا فقال إن أمتك لا يطيقون ذلك الأمة لا تستطيع فرجع إلى ربك فسأله التخفيف يقول فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال الله سبحانه يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة, لكل صلاة عشر هي خمس صلوات بدأ بخمسين بدأت الفريضة بخمسين ثم نقصت خمسا ثم خمسا وهكذا حتى وصلت إلى حتى بقي خمس صلوات قال الله سبحانه هي خمس في العمل ولكنها في الأجر بأجر الخمسين فالحسنة بعشرة أمثالها قال لكل صلاة عشر صلوات فتلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة من نوى أن يفعل الخير من نوى فعل الحسنة وحتى إذا لم يفعلها حدث له شيء منعه إن الله يكتبها له بفضله حسنة ومن هم بسيئة ف ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة من نوى حسنة ولم يفعل كتبت له حسنة ومن نوى حسنة وفعل كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها من, أراد سيئة من نوى سيئة ولكن لم يعمل كتبت له قال بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا فمن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته قلت له إنه مقص علي حتى أصبحت خمسا فقال رجع إلى ربك فساله التخفيف قال النبي صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحيت منه يعني أنا رجعت ورجعت ورجعت أكثر من مجر أنا أستحيئ أن أسأل أكثر من هذا ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته في نفس الليلة رجع النبي صلى الله عليه وسلم مجرة ثانية إلى مكة إلى فراشه الذي كان فيه فلما أصبح لما جاء الصباح غدا النبي صلى الله عليه وسلم إلى نادي قريش غدا إليهم يعني ذهب في أول النهار لما أصبحت غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نادي قريش فجاءه أبو جهل بن هشام جاء أبو جهل فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى له قال له حدث كذا وكذا في ليلة أمس فقال أبو جهل يا بني كعب بن لؤي هلموا فأقبل عليه كفار قريش فاخبرهم رسول صلى الله عليه وسلم الخبر فصاروا بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا والتد ناس ممن كان آمن به من ضعاف الكلومات جاء أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه فقص له النبي صلى الله عليه وسلم على فقال له إذا جمعت الناس تقول هذا قال نعم وأبو جهل يظن أنه إن قال هذا فإن الناس يكذبونه قال نعم فبدأ يقول يا بني كعب بن لؤي يا بني فلان هلموا فاقبل الناس عليه من كفار قريش هلموا يعني, يعني اجتمعوا تعالوا فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فصار الناس بين مصفق ما معنى صفقة تصفيق يكون ضرب اليد مصفق يعني يضرب يده يمينا وشمالا متعجبا وكانوا يصفقون يعني يضربوا على قدمه تعجبا صار مصفقا وواضعا يده على راسه تعجبا وبعضهم يعني يضع يده على راسه يمين لا يستطيع أن يتخيل هذا لا يستطيع أن يفهم هذه المسألة بل واتد ناس ممن كان آمن به من ضعاف القلوب بل وهناك بعض الناس الذين كان إيمانهم ضعيفا ارتدوا لما سمعوا لهذه القصة قال المصنف وسعى رجال إلى أبي بكر بعض الناس ذهب الى الى ابي بكر رضي الله عنه ولم يكن ابو بكر موجودا في هذا الوقت ذهب اليه بعضهم فقال النبي صلى الله فقال ابو بكر لهذا الذي جاءه ان كان قال ذلك لقد صدق يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القوله قال انه صيب به وعرج به هو صادق انا اصدقك قالوا أتصدقه على ذلك هل تؤمن بهذا الكلام أن شخصا يذهب إلى بيت المقدس ويعود في ليلة واحدة قال إني لأصدقه على أبعد من ذلك أنا أصدق في أكثر من هذا فسمي من ذلك اليوم صديقا فأصبح يسمى بالصديق لهذا السلم ثم قام الكفار يمتحنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف الكفار يريدون امتحان النبي أنت تقول ذهبت إلى بيت المقدس نعم وهم يعلمون أنه لم يذهب من قبل فقالوا له صف لنا البيت هم ذهبوا إليه ويعرفونه صف لنا البيت ما شكله ما ف فإن قال قام الكفار يمتحنون رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن بيت المقدس وفيهم يعني في اهل مكة رجال رأوه بعض الناس هم رأوا هذا البيت ويعرفونه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن رأه قبل ذلك النبي لم يره قبل ذلك فجلاه الله له جلاه يعني كشفه الله فكان النبي يتكلم معهم وهو يرى المسجد أمامه جلاه يعني بينه وكشفه الله فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصفه لهم بابا بابا يعني يصف بابا بعد باب وموضعا موضعا فقالوا أما النعت فقد أصاب يعني هو صحيح في هذا الوصف أصاب يعني نجح فازا في النعت قد نجح وكانت لهم عير عير يعني تجارة قادمة من الشام فأخبرهم بعدد جمالها هذه تجارة تأتي من الشام فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في طريقي في طريق الرجوع رأيت تجارة لكم تأتي من الشام إلى هنا فإن تمام فأخبرهم بعدد جمالها قال لهم كم جملا فيها هو أخبرهم صلى الله عليه وسلم بعدد جمالها وأحوالها وقالوا وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا يوم كذا يعني هذه تجارع ستصل في يوم كذا مع طروع الشمس يخدمها جبل جمل أوراق يقدمها يعني في أولها في مقدمتها فهمنا جمل أوراق يعني اورق يعني قريب من الأبيض هو مختلط بين البياض والسواد فخرجوا يشتدون ذلك يشتدون ذلك اليوم نحو الثانية. لما سمعوا هذا ذهبوا مسرعين الى هذا المكان الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان التجارة تظهر منه وفي مقدمتها جمل ابيض او اشهد يعني لونه بين البياض والسواد الثنية نعم السنية هي المكان الملتفع قليلا فقال رجل منه هذه والله الشمس قد أشرقت، هذه شمس أشرقت ولم نرى ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الثاني: وهذه والله الشمس قد أشرقت. فن جاءت التجارة وطلعت الشمس. وهذه العيل قد أقبلت يقدمها جمل أولك كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العيل قد جاءت وأمامها يتقدم عليها. جمل أورب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك لم يزدهم إلا كبرا ولم يزدهم إلا عنادا حتى قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا سحر عظيم دين واضح وفي صبيحة ليلة الإسرائي في الصباح جاء جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها في اليوم التالي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه مواعيد الصلاة عرف النبي أنه يصلي خمس مرات ولكن متى هي فجاء جبريل يخبره بأوقات هذه الصلاة ويخبره بأسلوب الصلاة كيف تصلي صلاة كما يريد الله تعالى فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين إذا ظهر الفجر وهي الصبح صلاة الفجر وأربع ركعات إذا زالت الشمس يصلي اربعه هذا بعد الزوال هذا وقت الظهر الزوال عندما تكون الشمس في الوسط فإن تحركت قليلا كنا هذا وقت الزوال بعد الزوال تقريبا بخمس عشر أو عشرين دقيقة عندما تتحرك الشمس في السماء بمتر ونصف تقريبا يأتي وقت الظهر فيصلي فيه أربع ركعات إذا زالت الشمس ومنها إذا ضعف ظل الشيء ضعف ظل الشيء يعني إذا كان طول الإنسان متر وعلى الأرض متر فهذا وقف الظهر إذا كان طوله متر وعلى الأرض مترين فمعناه أن الشمس نزلت أكثر والطول يزداد وهذا دليل على ماذا دليل على الانتقال من وقت إلى وقت تمام وأربعا إذا غاب قال إذا هنا. ومثلها إذا ضعف ظل الشيء وثلاثا إذا غربت يعني إذا غربت الشمس وهذه صلاة المغرب وأربعا إذا غاب الشفق الأحمر الشفق الأحمر هو اللون الذي يكون في السماء عند الغروب عندما يغيب تماما وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مشروعية الصلاة قبل الأمر بها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في الصبح اول الصباح وركعتين في المساء فهمنا؟